أول ما ينبغي أن يصصحبه العبد أن الوفادة على الله جل وعلا ليست بالأمر الهيّن والقدوم عليه تبارك وتعالى قال الله جل وعلا فيه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعلوا الولدان شيبة السماء منفطر به كان وعده مفعولا فإذا أدرك المؤمن أن القدوم والوفادة على الله ليست بالأمر الهيّن تخلص من الذنوب وأكثر من الطاعات وإلا يصبح قد شقيت طينته وساءت سريرته لأن الموازين يوم القيامة إنما ترجح بالعمل الصالح فأعظم ما يستصحبه الإنسان وهو مقبل على رمضان يجعل أن رمضان بين عينيه سبيلاً لمرضات ربه فيتذكر ما قد سلف من ذنوب وما عليه من تبعات وخطايا ولا يسلم من هذا أحد إن تغفر اللهم تغفر جم وأي عبد لك ما ألم والله يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد فجعل الله جل وعلا من رحمته بعباده هذا الشهر موئلا وسبيلا إلى أن يمحى الذنب ويغفر ويستر وعلى أن يكثر, يكثر المؤمن من الطاعة فمن تعامل مع الشهر بمثل هذا الاستصحاب كان أدنى إلى رحمة الله ومن والعياذ بالله ما زال في غفلته بعيداً عن طاعة ربه لم يدرك أي معنى للوقوف بين يدي الله جل وعلا كان ذلك عياذاً بالله حريا أن يخسر يوم يفوز أهل الإيمان الله جل وعلا يقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب الأمر الثاني أن يستصحب المؤمن فقره إلى ربه وغين الله تبارك وتعالى عنه وشهر رمضان أعظم ما يتمثل فيه فقر العبد إلى ربه ذلك أن الله جل وعلا لحكمته بإرادته جعل خلقه ضعفاء فقراء من كل وجه وأما كونهم فقراء ضعفاء من كل وجه فكل أحد يعينه ذو سلطان أو تعينه نعمة أو يعينه ولد أو يعينه مقام أو منصب أو جع أو أيًا مما يعينه إنما يعينه من يعينه بتسخير الله جل وعلا له ذلك المعين له ولو شاء ربك لخذله فأصبح المعين عدواً فهلك ولهذا بيّن أهل العلم وقلنا هذا مرارا إن الذي في عرض البحر يخشى الغرق وليس معه إلا اللوح يريد أن يتمسك به حتى لا يغرق والله هو ومن على كرسي ملكه سواء لأن الله إذا أراد أن ينفع صاحب أن ينفع, أن ينفع اللوح صاحبه نفعه وإذا أراد أن يخذل الملك الأمير الرئيس السلطان التاجر من هو واقف على رأسه خذله لأن قلوب العباد كلها بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت تقرأ القرآن يهلك الله جل وعلا بالماء أمما ويحيي الله جل وعلا بالماء نفسه أمما أخر والله جل وعلا يرسلوا والصواعق فيصيب بها من يشاء ويصرفها عن يشاء وهذا مضطرد كثير لا يحتاج إلى كثير إملاء لكن المقصود منه أن يعلم العبد فقره إلى الله وحتى يكون في المؤمن فرح بالقدوم على الله فليرى شدته في أول النهار ويرى ضعفه في آخر النهار فما يزال, ما يزال العبد يفقد من قوته يفقد من شدته شيئاً فشيئاً كلما دن المغيب, دن المغيب وهذا يذكر بضعفه وقدومه على الله لهذا قال صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين قال للصائم فرحتان إذا حدفنا أن نرى حادة للنصب قال للصائم فرحتان فالفرحة الأولى يوم أن يدرك أن الله جل وعلا أتم عليه النعمة وأكرمه جل وعلا بأن وفقه لصيام, الش... لصيام ذلكم اليوم ثم تزداد الفرحة وهي في سياقها الأول يوم يكمل الله جل وعلا له صيام الشهر وهو يشعر بضعفه بل إن المتفق عليه بين أهل العقل جميعا أن الإنسان في أول الشهر له من الشدة ما ليس في آخره فيضعف حتى يعلم العبد حاله في قدومه إلى الله